لآن القرآن ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م أ ا أ ا للعلوم ا ل ك ت ا ب ا ل ح ق ق ص د ا ل م ي يدايك وأنزلت ه you、yeah. Thank you. موسوعه النابلسي ل ه للعلوم م الاسلاميه ذ ي ن ت ق و عند ر ب ه جنات ج ر من ت ت ح ا 「えいやいやいやい